لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم تعلن هذه العلامة عن الخروج من الطريق السيارة سأدخل بطريق حيث السرعة محددة ب 90 كم في الساعة إلا في صورة وجود إشارة تخالف ذلك